فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 إِرَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ Fabi Ai Alaa, Iran Bikuma Tuka Zibaan, Walahul Jawarini Munchaatu fil-bahnikan Allah. Fabi Ai Alaa, Iran Bikuma Tuka Zibaan, Kulluman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 سنفرغ لكم أَيُّهَا الثقلان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن وَالْإِنسِ إن استطعتم أَن تنفذوا من أَقْطَارِ السماوات وَالْأَرْضِ فانفذوا La tenfuzun illa bi sultan. Fabi ayy Irobikuma rabbikum atukazziban. Yursanu alaykum ashwaqum min nari wa nupasum. Fala ta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 Jaarlijke الْمُجْرِمُونَ jongeren, jongeren, jongeren, jongeren, فَبِأَيِّ jongeren, رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ jongeren, جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصراط الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان